كونات مفونا الأستاذ على ل س ي م ع م ر ا ن ي ر ي ح ه عالعين زينه سحرتيني قصمت قلبي اتنين بين الهوى وبيني よろしくお願いします يا زينه الوادي يا ر ي ح ه عالعين يا زينه الوادي أ خ ذ ت قلبي الوين واتركتني نادي, نادي يا ريحة يا ريحه يا ريحه يا ريحه يا ريحه ع العين يا, يا ريحه العين ساحرتي ن يا ريحه يا ريحة يا ي ر عالعين يا لبس الخ الخال و م ز ي ن ا ج ي د ك سمره واخدك خال حسن وبايزيدك يا رايحه يا ر ا ي ح يا رايحه ع ا ل ر ي ن